مناهي نسيم من الليل عبر ديرة المهرة وخدمني سلامي بلاغك في أمانيها ذوتا من شمال المملكة فلوى على البصر وتقرضي مدنها بالغرة ثم بسحارها I say it. I say it. I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 صار شي نظر حل شي وسيلة يحلو انت هنا عشيك والحال I'll talk to It wow. was. Sari